بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والضحى والضحى والضحى, والضحى, والضحى, والضحى والليل إذا سجى والليل إذا, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ و... مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ و... ما ودعك ربك ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلا وما قلا وما قلا وما قلا وما قلا ما ودعك ربك وما قلَتْ ما ودعك ربك وما قلَتْ ما ودعك ربك وما قلَتْ ما ودعك ربك وما قلَتْ ما ودعت ربك وما قلات ولا الآخرة ولا الآخرة ولا, الآخرة ولا, الآخرة ولا, الآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى خير لك من الأولى خير لك من الأولى خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ولا سوف يعطيك ولا ولا سوف يعطيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولن يعطيك ربك فترضى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا Alam yajid kaya alam yajid kaya alam yajid kaya timah, fa أَلَمْ يجدك يتيمًا فأوى؟ ألم يجدك يتيمًا فأوى؟ ألم يجدك أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ووجدك ضالا فهذا ووجدك ضالا فهذا ووجدك ضالا فهذا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغمى ووجدك عائلاً ووجدك عائلا فأظلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ بِكَ فَحَدِّث تمام بينك فحدث تمام بينك فحدث تمام فحدث تمام فحدث وانما بنعمه ربك فحدث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 ما تربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال